ி பூனவில கு ااننا لونا رادنا مخادد في ما نكر في ذي الله وليم يا <تصفيق> عليهم سورة تنبعهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله ريوم ما فطرون وانا ان குன